الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نأبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كل صَيْحَةً عَلَيْهِمْ قُلْ أُعُوذُ بِرَبِّي فَاحْذَرُهُمْ وَاتَّخَذَ لَهُمُ اللَّهُ أَنَّهُمْ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 الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خسائن السماوات والأرض ولكن لا يفؤون يقولون لا رجعنا الى المدينه ليخرجن الا العز منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكنن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 اَمَنُّونَ لَا تُنْهِكُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخطرتني فيقول رب لولا أخطرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولين الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير